وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا هَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا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 جئْتُ بِتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَتَقَبَّلُونَ عَنَّا أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَتَجَاوَزُونَ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ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 أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قرخ لك من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وَلَنَوْتِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُحْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا كَلَّا يَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ انتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفكون